همشي في دوت كوم من على ويا سيبت من هو يا اللي سيبك مرمى ما ده الحلال يا هو شد بي زيادة وافتح الزادة اللي قالوا رعبتنا ستادة طريق الهدى <تصفيق> النسية جاية شبال شبال الغدر متاح مش شالك أبو الشخال كبيرو ربنا يقف لله مش لأي حد تاني لو رزقك عن اللي خلقك اقف لله والعظم لله جدعان مش لحد تاني رجالة المنوفية ترفع يديها الفوق الظروف خلق عن دي جد كشفة البروفيسور <تصفيق> دولة جوة دولة الله شاء العظيم دولة جوة دولة والبروفيسور بتقول أهلا ويعرب اللي فيها هيعرب Oh! Yeah.